جب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف السيقة تحت تأثير حالة كحولية هي جنحة في صورة رفض الخضوة إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية يتعرض السائق إلى خطية مالية تتراوح من 100 إلى 500 دينار